حياتنا غير لما تم لذي الخير وفيها يفرح الغير ومنها تحلى أياما سابق الطير ونجاريه ونطير آمنا بتغيير شباب حقق حلاما och men länna nabda och aina och länna kua tinnina och meddina حقك حلا حناطا عالي والنجم غار تالي شاق الاصرار لالي في أماني نافدين هدار كلنا كبار وصغار ومهما كان أو صار يبقى هلوطا فينا تطمن ومن لنا نبض وعينا ولننا قوة مينا الوطن علينا يراهن بيدنا تطمن وانا لنا نبض وعينا ولننا قوة مينا وما لنا غيره وما له غيرنا det är